لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُمُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمْ أَنبَاءُ مَا بَغَوْا بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ اقْضُوا وَعَذَابًا حَرِيقًا ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَائِدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نُقْمِلَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّعَمُ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد قذب رسل من قبلك جاءوا والزبور والكتاب المنير كل نفس ذاائقة الموت وانما توفاون اجوركم يوما قياما ثم زحف حافا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وَمَا لِحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ يَتُوبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنَّ اصْبِرْ وَتَصَبَّرْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَجَلِ الْأُمُورِ